114. ما غرك بربك الكريم 115. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما أشاء ركبك 116. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين 116. يعلمون ما تفعلون 117. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين 118. وما هم عنها 124. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين 125. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله